السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله تعالى نحمده ونشكره نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما ياتي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله سبحانه وتعالى بالمحاجة البيضاء وتركنا عليها لا يزيق عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن صار على نهجه واستنى سنته واقتفى أقفاره إلى الدين ثم اما بعده أيها الاخوه الأعزاء فهذا هو لقاؤنا الثالث بحول الله وقوته في هذا الكتاب الميمون المبارك الذي هو بداية المتفقه لشيخنا الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله وبارك فيه وكنا قد أخذنا في الباب الأول أو في الدرس الأول تكلمنا عن باب المياه وقلنا أن المياه فيها ضابط واحد وهو أقسام المياه ثلاثة الأول طهور وهو البقي على خلقته الثاني طاهر وهو الذي خالطه طاهر فأخرج عن إطلاقه الثالث نجس والذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه ثم أخذنا الباب الثاني وهو باب الآنية وفيه خمسة ضوابط <تصفيق> الضابط الأول يباح استعمال كل الأنية إلا الذهب والفضة الضابط الثاني آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة الضابط الثالث عظم الميتة وقرنها وظفها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر الضابط الرابع جميع جلول الميتات تظهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير الضابط الخامس يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها عند النوم ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الباب الثالث من أبواب كتاب طهارة وهو باب قضاء الحاجة, باب قضاء الحاجة. معذرة لحظة واحدة أرد على هاتف بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معذرة لهذا الطريق الله ولكن بداية الصوت واضح أم هناك شيء فيه الصوت واضح قبل أن نبدأ بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين قال الشيخ حافظ الله تعالى ثالثا باب قضاء الحاجة باب حتى يتمكن من يعني استذكار الاحكام قال وفيه ثلاثه ضوابط الضابط الاول ما يحرم سته <تصفيق> هذا الباب سينطبق على ثلاثه ضوابط ما يحرم وما يكره وما يدوز ما يحرم وما يكره وما يستحب ما يحرم وما يكره وما يستحب هذه ضوابط قضاء الحاجة ما يحرم وما يكره وما يستحب قال الضابط الأول ما يحرم ستة سن أو عظم أو طعام ستة أشياء تحرم في قضاء الحاجة في أداب قضاء الحاجة يحرم ستة أشياء استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل في قارعة الطريق والظل وموارد الناس وسط القبور أربعة في الماء راكد خمسة في المسجد ستة هل استنجاء بروس أو عظم أو طعام الضابط الثاني ما يكره أربعة الكلام أثناء قضائها البول في مهب ريح استصحاب ما فيه ذكر الله الاستنجاء باليمين البول في المستحم الاستنجاء باليمين لا ليس البول في المستحم هذه في الطبعة الثانية عبدالله الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى يبقى اذا اربعه اشياء تكره اربعه اشياء تكره الكلام والثقب احاده البول في مهب ريح استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى الاستنجاء باليمين هذه تكره قال وما يستحب ثلاثة الاستعاذة قبل الدخول البسملة والاستعاذة قبل الدخول تقديم رجل اليمنى في الخروج واليسرى في الدخول طول غفرانك بعد الخروج طول غفرانك بعد الخروج ابما يستحب ثلاثة البسملة والاستعاذة قبل الدخول البسملة والاستعاذة قبل الدخول التقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج قول غفرانك في الخروج أو بعد الخروج وكان هذا هو الموجز وإليكم الانباء بالتفصيل قوله باب قضاء الحاجة أي الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة وما ينبغي فعله أثناء قضائها الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة وما يجوز فعله أثناء, أثناء قضائها وما ينبغي فعله أثناء قضائها قوله ما يحرم أي ما يحرم فعله أثناء الحاجة ويحرم يعني إذا فعله تحمل وزرا إذا فعله تحمل وزرا واذا لم يفعله اخذ اجرا اذا فعله تحمل وزرا اذا تعذ تحمل وزرا واذا تركه امتثالا ياخذ اجرا كما بطريقه اخرى كما هي عند علماء الاصول ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام التحريم بقى علشان تعرف الأحكام الخامسة احنا خدنا قبل كده يباح يباح وضع تلك يباح في الوسط ثم عن يمين التحريم والكراهه الإجاب والاستحباب وعن اليسار التحريم والكراهه ونحن اليوم مع مع الحكم الثاني وهو التحريم ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم والإلزام الشارع اللي هو النص القرآن السنة الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الشارع تركه الشارع أمرنا به بتركه على وجه الحكم والإلزام أي لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم ولا يغتب بعضكم بعضا لا تاكلوا الربا لا يسخر قوم من قوم كل النواهي كل النواهي تقع تحت هذا الايه الحكم ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والالزام بحيث يترتب على تركه امتثالا ثعاب امتثالا صواب يعني انا ربما يعني ويستحق فاعله الذم والعقاب خلي بالك من التعريف علشان ايه التعريف ده يعني مهم جدا ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والالزام يبقى ايه لا تقرب الزنا الشارع طلب ترك الزنا على وجه الحتم والالزام لا خلي بالك بحيث يترتب على تركه امتثالا بحيث يترتب على تركه امتثال يعني امتثالا يعني ليس كل من ترك الزنا يثاب عليه وانما من تركه لان الله امره بذلك هي هو مهيئة له الأسباب وميسر له الزنا لكنه لا يريد أن يزني لأن الله نهاه عنه فهذا هو الذي يثاب عليه أما من تركه لأنه لم يقع في هذا المحظور مثلا أو لم تحقق أسبابه أو ليس له أسباب تؤدي به إليه أو ليس معه مال ليزني به أو ليس عنده الدوافع والأسباب التي تجعله يزني فهو ترك الزنا لأنه لم يطرأ بباله أصلا هذا هل يساب عليه لا هذا لا يساب عليه إنما من تركه امتثال من تركه امتثال أي ترك هذا الفعل لأن الله أمر بذلك نهى عن ذلك وهو بذلك يستحق الثواب لأنه طرق امتثالا يستحق الثواب ويستحق فاعله الذم والعقاب هناك بعض العلماء يقول ايه ويعاقب على فعله ويعاقب على فعله ما ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله طيب سؤال هذا التحريف صحيح ما طلب, so, ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب على تركه ويعاقب يثاب فاعله ويعاقب تاركه التعريفتن ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه التعريف هنا صحيح ولا غير صحيح ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه اختي بنت ابي انت تنقلين من الكتاب او ان كنت حفظتيه فبارك الله فيك لكن هو نفس تعريف ما كتبتي الان هو نفس التعريف الذي في الكتاب انا اقول انا اقول الان ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والالزام بحيث يثاب تاركه ويعاقب ويعاقب فاعله هذا التعريف صواب أم, أم خطأ بارك الله فيك أنا أقول هذا الكلام الذي أقول أنا ليس لي شأن بما تكتبين الإخوة بارك الله فيكم ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم والإلزام بحيث يثاب يثاب تاركه ويعاقب فاعله يثاب فاعله ويعاقب تاركه يثاب تاركه ويعاقب فاعله بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله هذا التعريف صحيح أم غير صحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزرا أنا, قو... أنا أقول تعريف تعريف الآن تعريف الحرام ما, ي... ما... ما طلب الشريع تركه على وجه الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله هذا التعريف صحيح أم غير صحيح يثاب تاركه ويعاقب فاعله بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله غير صحيح لما؟, لما لما وما الفرق بينه وبين التعريف الذي بين أيدينا أولا بحيث يثاب فاعله بحيث لا ليس الامر امر امتثالا الاول انا قلت بحيث يثاب تاركه اي تارك له يثاب لا قلت من لم تتوفر دواعي الزنا امام عينيه ولا اسبابها ولم يزني فهذا لا يثاب على تركه وقلت ويعاقب تاركه وقلنا هنا ويستحق فاعله العقاب والفرق بينهما اننا لو قلنا ويعاقب تاركه كأننا قطعنا على الله عز وجل بعقاب التارك بعقاب الفاعل والله عز وجل يجوز له ان يعاقب او لا يعاقب نقول ويستحق العقاب فاعله ويستحق العقاب ويستحق فاعله العقاب سواء ذاك اعاقده الله ام تركه فهذا امر موكل له سبحانه وتعالى فهمت بارك الله فيكم فهمت تلك النقطه فهمت تلك النقطة لماذا لم أقل ويعاقد تاركه وقلت ويستحق العقابة تاركه ويستحق العقابة فاعله فهمت حتى لا أقطع على الله عز وجل بالعذاب والعقاب فالله عز وجل قد يترك العاصي قد يعني يرحم العاصي فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما عم يفعل وهم يسأله ثم قال ده هذا هو تعرف التحريم أول ما يحرم أول شيء مما يحرم في استك... في قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل استقبال القبلة واستدبارها استقبال القبلة واستدبارها هذا خلاف في هذه المسألة بين العلماء ويراجح أنه إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا بأس أن تستقبلها أو تستدبرها يبقى هذا النهي مرتبط بلا حائل أي بلا جدران يعني في الخلاء أما إذا كانت دورة المياه في بيتك ناحية القبلة أو مستقبل القبلة أو مستدبرها فلا حرج في ذلك فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شارقوا أو غيربوا في هذا الحديث يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شارقوا أو غيربوا هناك حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه يقول رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها ابن عمر يقول رقيت يوما على بيت حفصة طلعت فوق سطح البيت ماذا تكون حفصة لابن عمر ماذا تكون حفصة لابن عمر وكانت متزوجه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر ذهب إليها في بيته في بيتها فيقول رقيت يوما على بيت حفصة الذي هو بيت أخته فقال فرأيت النبي على حاجته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة عاط وجهه للشام وظهره للكعبة يبقى إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي كان مستقبل الشام ومستدبر الكعبة عادت ظهروا لكعبة تمام للقبلة أو الكعبة والحديث السابق حديث بأيوب الأنصري يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن أشارك فكيف نجمع بين هذين الحديثين النبي قال لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها ببول أو غائط وابن عمر بيقول رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت مستقبل الشام مستدبر الكعبة كيف نجمع بين الحديثين يقول فوجدت مستقبل الشام مستدبر الكعبة وأبي повلي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط فكيف نجمع بين الحديثين أحد يعرف للجمع بين الحديثين هل هناك أحد يعرف الجمع بين الحديثين طيب قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النهي الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسطرك فلا بأس يبقى الحديث اللي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبلة واستدباره بالبلة والغيط هذا في الفضاء في الخلاء أما إذا كنت في بناء فيجوز لك أن تستقبل أو تستدبر بلا حرج وصلت هذه المعلومة وصلت هذه المعلومة بارك الله فيكم هناك حديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم استقبال القبلة واستدبارها وهناك حديث عن ابن عمر يقول رقيت يوما بيت حفصه فوجدت النبي مستقبل القبلة مستدبر الشام مستقبل الشام مستدبر القبلة فنجمع بين الحديثين بأنه قول ابن عمر بأن النهي كان في الخلاء أما إذا كان بينك وبين القبلة أما إذا كان في المباني فلا حرج في ذلك إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسطرك فلا بأس يعني كانت في المباني يبقى هذا هو الشيء الأول المحارم أن يفعل الإنسان في الخلاء أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء يستقبل القبلة أو يستدبرها بلا حائل يستقبل القبلة أو يستدبرها بلا حائل الشيء الثاني قال في قارعة الطريق والظل وموارد الناس قال في قارعة الطريق هذا حرام أن يقضي الإنسان حاجته في قارعة الطريق يعني في وسط الطريق والظل أي المكان الذي يتظلل به الناس وموارد الناس أي الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس للجلوس سواء كان بولا أو غائطا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن الثلاث اتقوا الملائن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل البراز في الموارد الطريق والظل وفي حديث آخر اتقوا لا عيني قارعة الطريق والظل قارعة الطريق والظل إذا القارعة هي وسط الطريق والموارد هي التي يجتمع فيها الناس سواء كان ظل في الصيف أو شمس في الشتاء يعني أنت تعلم مكان يجلس فيه الناس في الشمس في الشتاء مكان فيه شمس يجلس فيه الناس في الشمس فيأتي الإنسان ويقضي فيه حاجته فعندما يريد الناس أن يجلسوا فيجدوه قضى حاجته في هذا المكان فيقولون لعنك الله فتجلب هذه اللعمة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين الثلاث اتقوا الملاعين الثلاث اي التي تجلب اللعنة على فاعلها ومن هنا كان الاسلام هو اول من اتى بالحفاظ على البيئة شوف فجأة الجماعة النهاردة اللي بيقول لك المحافظة على البيئة وشؤون البيئة وكذا وكذا وكذا طيب. يبقى ايه الاسلام سباكهم ولا لا قال اتقوا الملاعن الثلاث في قريعة الطريق وفي الظل وفي موارد الناس في قريعة الطريق يعني في وسط الطريق الانسان عندما يريد ان يقضي حاجته يأتي في وسط الطريق ويقضي حاجته كان بولا او برازا لا يا اخي دع عنك يعني اجعل عندك استحياء وخذ جانب من الطريق ثم اقضي حاجتك واخر يعني يا يا يا يا تضاربوا الله في في في في في الموارد الموارد الأماكن التي يجتمعن عندها الناس يعني كان قلنا قديما في شيء ال الشرب لم تصل إلى البيوت وإنما كان هناك ما يقال له يعني أماكن للناس اللي يأخذ منها المياه يأخذوا منها المياه سواء كان في على الطرع أو في الحنفيات القديمة أو ما إلى ذلك فكان الناس أهل القرية جميعا يملؤون من مكان واحد او يملؤون من طرعة واحدة أو فهو يأتي على هذا المكان الذي يجلس فيه الناس ويجتمعون فيه ويقضون منه حاجاته يقضي فيه حاجاته فهذا يجلب اللعنة على منفع الثالث الطريق الظل الظل الظل انسان في شدة الحور الناس في شدة الحور الى اي مكان يأوون في هذا في قيظ حرارة الصيف في أي الى اي مكان يأو الناس الى الظل فيذهب رجل تحت شجرة ليستظل او ظل جدار او بيت او شجرة او ما الى ذلك فيجد هذا المعتوه قد قضى حاجته تحتها في المكان الذي يدلس فيه الناس ويستريحون من كد الحرارة ومن حرارة الشمس، فيدلب اللعمة عليه يقول اول ما يرى هذا هذه القذورات يقول لعنك الله لعن الله من فعل ذلك فقال النبي اتقو الملاعين الثلاث وفي رواية اتقو اللاعني في قارعة الطريق والظل, والظل يبقى إذن هذا هو المحارم الثاني بعد استقبال القبله واستدبارها بلا حائل قال وفي قارعه الطريق والظل ومارد الناس قال المحارم الثالث وسط القبور, وسط القبور أي يحرم قضاء الحاجة وسط القبور أو بدوار قبر ولو لم, يراك أحد ولو لم يراك أحد لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق الله أكبر يب كان من يقضي حاجته وسط المقابر فكأنما يقضيها وسط السوق فهل يليق بأحد أن يكشف عن سوءته وسط السوق ويقضي حاجته فهذا شأنه شأن من قضى حاجته وسط المقابر وهذا حرام باتفاق العلماء حتى لو لم يراك أحد الشيء الرابع الحرام فعله في قضاء الحاجة أن يقضي الإنسان حاجته في الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري وإن كان كثيرا لأنه يلوسه بالنجاسة والأمراض فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه لأنه لا يلق بإنسان مسلم أن يتبول في مكان ثم يغتسل منه إن لم تغتسل أدت منه سيجيء غيرك يغتسل منه ثم إنك ستصيب بالأمراض والقذرات فهذا نهي والنهي يقتضي ماذا النهي ناخذ منه ماذا من الاحكام الخمسه النهي اخوه يا اخوه يا إخوة بارك الله فيكم انتبهوا لهذه القضية. فهذا نهي والنهي يقتضي ماذا نأخذ من النهي ماذا أي حكم من الأحكام نأخذ من النهي أي حكم من الأحكام نأخذ من النهي بارك الله فيكم أريد جوابا أي حكم من الأحكام الخمسة نأخذ نستفيده من كلمة نهي الجميع نيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نهي يعطينا أي حكم من الأحكام الخمسة الأحكام التكلفية الخمسة بارك الله فيكم التحريم النهي بلا النهي يا اختي اختي نور والاخت فاطمه الزهراء النهي الصريح بلا صارف يصرفه يقتضي التحريم النهي الصريح بلا صارف يصرفه من التحريم الى غيره الى الكراهه يقتضي التحريم التحريم يبقى النهي بلا صارف يصرفه من من الحرمه الى الكراهه يقتضي التحريم يعني أما إذا كان بقارينة فإذا كان بقارينة فينصرف من التحريم إلى الكراه ينصرف من التحريم إلى الكراه يبقى إذن أنا لو قلت الوقتي ما حكم البول في الماء وراكد؟ أريد جوابا بسرعة بسرعة بسرعة حكم البول في الماء وراكد؟ مه جائز ولا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا مباح ولا واجب جائز ولا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا مباح ولا واجب ها حكم البول في الماء وراكد ها ما فيش الاثنين اللي بيجبه ما فيش الاثنين والباقي في الباقي نائمين ماشي. طيب ما حكم البول في اماكن تجمع الناس الحكم في البول حكم البول في اماكن في تجمع الناس حكم البول في أماكن تجمع الناس البول في اماكن تجمع الناس طيب حكم البول وسط القبور حكم البول وسط القبور خلي بالكوا احنا بعد كده هنقول يعني هودي في الاسم هقول يا اخ فلان اجيب يا اخت فلان اجيب ايوه طيب لو قلنا استقبال القبلة واستدبارها بلا ح... استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل هذا حكمه لو, است... لو قضى انسان حاجته في الخلاء وهو مستقبل القبلة قضى حاجته في الخلاء وهو مستقبل القبلة قضى حاجته في الخلاء وهو مستقبل القبلة هذا يحرم ما دام في الخلاء طيب يبدأنا وصلنا الى الح... الشيء الرابع الحرام من ما يحرم است... يعني في قضاء الحاجة الشيخ خامس قوله في المسجد لأن المسجد مكان العبادة ويجب أن ينزه عن هذه الاقذار عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مين الشيخ كمال اللي موجود معنا ولا ايه الشيخ كمال الشيخ كمال موجود معاني ظاهر ان الشيخ كمال شرف بارك الله فيه شيخنا موجود معانا في الغرفة ان شاء الله ازاك يا شيخ ابراهيم وما الداخل باسم الشيخ كمال ليه هو قطع اقدر سليه يا شيخ ابراهيم لماذا تقطع الدرس يا شيخ إبراهيم بارك الله فيك طيب يا إخوة كود المهندس كمال يا ابني واحد اتنين ثلاثة أربعة اللغة عطت أطولك واحد اتنين ثلاثة أربعة والاسم إيه يا وقت بارك الله فيك الاسم إيه؟ اسم الدخول اسم الدخول للشيخ كمال إيه؟ اسم الدخول للشيخ كمال إيه؟ اسم الدخول للشيخ كمال فضيلة يا إبراهيم فضيلة الشيخ كمال شرف 1-2-3-4 فضيلة الشيخ كمال شرف 1-2-4 يا شيخ إبراهيم وكده قطع الدرس كده لا يجوز لا يجوز قطع الدرس كده يا شيخ ماشي يا شيخ إبراهيم ولا تحتال شخصيه غيرك حتى مقصى الدرس من اجله ادخل باسمك يا شيخ ماشي يا شيخ ابراهيم قال الشيخ حفظه الله تعالى في المسجد لان المسجد مكان العباده ويجب ان ينزه عن هذه الاقذار المسجد يبقى ال ال ال ال البول في المسجد القضاء الحاجة في المسجد حكمه ايه يحرم قضاء الحاجة في المسجد يحرم لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العربي الذي بال في طائفة المسجد وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وانه لا يبال فيه وانه لا يبال فيه طيب رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تزرموه لانه لو قاطع الناس لو قاطع الناس ذلك الرجل لجرى ألوث مكانا كبيرا في المسجد فأنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاطعتي حتى لا يلوث اماكن اخرى في المسجد فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله, لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن إذن هذا هو المحارم الخامس المحارم السادس قوله الاستنجاء بروث او عظم او طعام الاستنجاء بروس او عظم او طعام الاستنجاء بروس او عظم او طعام وهذا هو المحارم الاخير من المحارمات في قضاء الحاجة فعن سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي برجيع او عظم قال لأنه رجع على فدواب الجن والعظم زاد إخواننا من الجن وقد قال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن يبقى أخواني روس يا خنه روس اللي هو رجيع الحيوانات عزكم الله عزكم الله روس اللي هو باع الحيوانات والمشية والطعام سواء كان أي طعام أي طعام من الأطعمة والعظم طبعا معروف جبنا النبي صاب يحرم الاستنجاء بروس اللي هو رجيع الحيوانات لأن رجيع الحيوانات هذا على دواب الجن وعظم العظم لأنه أكل الجن طعام الجن والطعام لأنها طبعا الطعام محترم فلا يجوز أن يلوث وأن يستهام بهذه الطريق وأيضا قصى العلماء طعامنا وطعام دوابنا من باب أولى العلماء قالوا مدام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام دواب الجن يبقى من باب أولى طعام دوابنا من باب أولى فهمت هذه القضية يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام دواب الجن فطعام دوابنا من باب أولى فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن بهذا المحارم السادس نصل إلى نهاية ما يحرم فعله في قضاء الحاجة يبقى ايضا احنا عندنا ثلاثه ضوابط ما يحرم وما يكره وما يستحب ما يحرم فعله في قضاء الحاجة وما يكره فعله في الحاجة وما يستحب فعله في الحاجة. يبقى احنا كده خلصني ما يحرم فعله في قضاء الحاجة ما يحرم فعله الاول استقبال قبل واستدبارها، استقبال قبلة واستدبارها بغير حائل. الثاني في طرق في قراءة طرق والظلمار الناس. الثالث وسط القبور. الرابع في الماء وراكد. الخامس في المسجد. السادس الاستناد برأس أو عظم أو طعام. بالستة محارمات التي يحرم على إنسان أن يفعلها في قضاء الحاج. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما يكره استعمام إلى ما يكره فعله في قضاء الحاج. ما يكره هناك أشياء تكره. في قضاء الحاجة احنا خلي بالك خدنا يباح الأول وخدنا يحرم وخدنا هوة يقرى يقرى يقرى يباح ما كده وصلنا للحكم الثالث من الاحكام وهو الكراها وهو أقل درجة من التحريم أقل درجة من التحريم وهي تقابل الاستحباب وهي تقابل الاستحباب تقابل الاستحباب ابدا الكراهة تقابل الايه الاستحباب والتحريم يقابل ايه يقابل الوجوب ويبقى الاباحه طيب طيب حد يعرف مجا الكراهة مجا حكمها ايه او تعريف ايه قال هي ما طلب الشارع تركه خلي بالك هي نفس تعريف الايه نفس تعريف الايه التحريم لكن خفيف شوي ازاي قال ما طلب الشارع تركه على لا على سبيل الحكم والالزام الثاني التحريم ما طلب الشارع تركه على سبيل الحكم والالزام دي لا على سبيل الحكم والالزام طيب لا على سبيل الحكم والالزام يعني ما بيمسكش على الجو يعني ما بي ايه ما بيعملش ما ما بياكدش على الجو لا يؤكد عليك فيه تركه لا يؤكد عليك في نهيه لا يؤكد عليك في نهيه فهو أقل درجة من الحرمة قال هي ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحكم والإلزام بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب ولا يترتب على فعله عقاب ما يترتب بحيث يترتب على تركه امتثالا اهي ثاني برضو امتثالا يقول ما هي امتثالا ديت هي اساس امتثالا هذه هي أساس الثواب أساس الثواب أساس الثواب من الله عز وجل امتثالا اللي هو هي بجأة الإخلاص إنني بأترك هذا الفعل لله لأن ربنا جل يتركه إنما لو تركته لأن نفسي لم تحدثني به أو لأنه لم ت... لم تيصر لي أسبابه فهذا لا يدخل في الثواب طيب بحيث يترتب على طبقه امتثالا ثواب أيوة يبقى إيه فيه شيء مكروه، شيء مكروه يعني مثلا زي ال ال ال الحاجة اللي معانا ديت اللي هي ما يكره فعله في قضاء الحاج، الكلام أثناء قضائها، الكلام أثناء قضائها، الكلام أثناء قضائها مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى عليه رجل فسلم عليه وابول فلم يرد عليه. إذا إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رادو لما أره للنبي وهو يقول فسلم عليه فقال إذا رأيتني على مثل إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فالله وسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك لكن هل هذه مكروه أم حرام هذه مكروه أم حرام إحنا عارفين أن الحرام الحرام هو ما ورد فيه نص سواء من الله تبارك وتعالى سواء من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحرام ورد فيه نص من القرآن الكريم بانه حرام مثل لا تقربوا الزنا لا تقتلوا اولادكم لا تشربوا الخمر يعني كل هذه النواهي حرام المكروه اقل منه لكن الله عز وجل امرك ان تفعله لكن الـ الـ الامر غير محبز ايوه ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم لا على سبيل الحتم والالزام ما اكدش على الجو في تركه لم يؤكد عليك في تركه جميل طيب بحيث يترتب على فرك امتثالا ثواب برضه امتثالا زي ما قلنا اللي هي الاخلاص يا انا بعمل ده عشان ربنا قال لي ما تعملوش بعمل ما بعملش ده عشان ربنا قال لي ما تعملوش. او بعمله عشان ربنا قال لي اعمله ده هو اللي يؤكد الثواب ولا يترتب على فعله عقاب يعني هو لو عمل الحاجه دي ما فيهاش عقاب شوف سبحان الله لو فعلا لو لو تركها لو تركها امتثالا ياخد ثواب طب لو عملها لا يأخذ عقاب طيب انت وانت فضرت الماء واحد ما عد عليك اه او انت تقضي حاجتك يعني وجدت احد مثلا سيقع في حفرة او وجدت صبيا ساقح في مكان او تحذر من شيء خطر او كذا, او كذا او كذا فتكلمت يعني خلاص ارتكبت وزر لا طيب انا لو امتثلت لهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وانا في الخلاء ولم اتكلم ليه لان النبي قال اذا رأيتني وانا على مثل هذه الحاله فلا تسلم علي فان فعلت فاني لا ارد عليك اه يبقى اني لو افتركته امتثالا اخذ سواق هنا بقى فارق كلمة امتثال اللي احنا بندندن عليها في التحريم وفي الكراهه وفي الاستحباب وفي الجواز وفي الوجوب طيب. يكره للانسان ان يلابث اثناء قضاء الحاجه اشياء أول شيء الكلام اثناء قضائها وهذا اول المكروهات كما جاء في حديث عبد الله بن عمر مرى النبي صلى الله عليه رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه وجه دلاله هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام وهن و... و... دبر ان رجلا مرى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تسلم عليه فقال اذا رأيتني على مثل هذه الحلفه لا تسلم عليه فانك انفعلت لم أرد عليك جميل يبقى اذا عدم كلام النبي دليل على كراهة الكلام بذكر او غيره حب اذا الخلاء لا ذكر فيه في اثناء الخلاء طيب وهناك من العلماء من قال في اثناء الخلاء يا ترى هل يحرم او يكره الكلام قبل عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ازاك يا شيخنا الشيخ كمال منور القاع والله منور القاع يا شيخنا تارك الله فيكم طيب يا شيخنا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحفظك يا رب تا يعني نورتنا وخلاص <تصفيق> ربي أعزك شكامل يا أبا إبراهيم بارك الله لك في أولادك وفي أهلك وعلمك ونفع الله بك وهذا يا شكامل من, من الإحراج البالغ أن أتكلم وأنت موجود في الغرفة هذا من الإحراج البالغ والله فأنا يعني في غاية الأسف والخجل والإحراج أن أتكلم في حضراتكم والله صدق يا شيخ كمال بارك الله فيك بارك الله فيكم يا شيخ إذا الشيء الأول المكروه فعله أثناء قضاء الحاجة الكلام أثناء قضائها بعض العلماء بقى قال لك أثناء قضائها يعني قال لك من الشرط أنك تتكلم من ساعة ما تدخل دورة المياه لا ده أثناء قضائها يعني أثناء قضاء الحاجة عندما يكون إنسان يقضي حاجته إنما قبل القضاء وبعد القضاء فهذا يعني الأمر فيه في تفصيل لكن يأخذ المعنى على مجمله بأنه يكره الكلام, الكلام أثناء قضائها الشيء الثاني البول في مهب الريح البول في مهب الريح رجل جاء عكس اتجاه الريح ووقف ليبول ف رد عليه ريح البول فتنجست فتنجست بارك الله فيكم يا فتنجست سيابه وتنجس جسده فتحارزا حتى لا يقضي هذا ردل حاجته في مهب ريح قالوا كره العلماء البول في مهب ريح الضال المكروه الثالث استصحاب ما فيه ذكر الله استصحاب ما فيه ذكر الله وكذلك يكره لمن يحمل شيئا فيه ذكر الله تعالى أن يدخل به الخلاء لأنه من القواعد الأساسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تعظيم لأن من القواعد الإسلامية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تعظيم ذسم الله تعالى وهذا معلوم من الدين بالضرورة قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكن استثنى العلماء حالات قالوا إلا إذا خاف عليها الضياع يعني مثلا رجل في مدينة زي القاهرة أو إسكندرية مثلا أو في المدن فداخل مثلا ومعه المحفظة المحفظة مثلا فيها مصحف معه مصحف فإذا وضع المحفظة في سرقت مثلا فهذا قال العلماء يعني أنه يجوز له أن يدخل ايه؟, إيه؟ به إذا خاف عليه الضياء ولذلك ورد عن في, في ذلك الكلام في جملة من أصار السلف رضي الله عنه مرضاهم هذه الكراهه أن عكرمة رحمه الله قال كان ابن عباس رضي الله عنه إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه والخاتم كان مكتوب عليه محمد رسول الله أو لا إله إلا الله قال إمام أحمد يكره ان يدخل اسم الله الخلاء وقال ابن قداه ابن قدامه رحمه الله اذا اراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر آه... ذكر الله تبارك وتعالى استحب وضعه استحب وضعه وقال النووي استصحابه عليه ذكر الله في الخلاء مكروه استصحابه ما عليه ذكر الله في الخلاء مكروه, في مكروه. آه... هذا هو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 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاب باليمين وعن سلمان نهانا رسول الله أن نستقبل قبلة بغائط ولا بول أو نستنجي أيماننا إذا من ب بالجملة بالجملة أن اليمين لكل ما يكرم واليسار لكل ما يستقبح اليمين للمكرم دائما واليسار لما سوى ذلك فعلى آه هذا آه هذه الادله يكره الاستنجاء باليمين لشرفها هذا الكلام اذا كان الاستنجاء بشيء باليمين يعني سيمسك حجرا مثلا فيستنجي بيمينه او سيمسك ورقا يستنجي يكره اما اذا باشر ازاله القذر بيمينه مباشرة بيمينه بدون حائل فيحرم اجماعا كما ورد ذلك من كلام اهل العلم وابحنا كده انتهينا من الاشياء المكروهة التي يكره فعلها أثناء قضاء الحاج وهي أربعة أو أربعة أو خمسة أربعة الكلام أثناء قضائها البول في مهب ريح استصحب ما فيه ذكر الله الاستنجاء باليمين استصحب ما فيه ذكر الله الاستنجاء باليمين هذه ما يكره فعله أثناء قضاء الحاج وقال الشيخ حفظ الله الضابط الثالث ما يستحب ثلاثة ما يستحب ثلاثة خلي بالك احنا ما يحرم وما يكره وما يستحبه الثالث ثلاثة ما يستحب ثلاثة الأول البسملة والاستعازة قبل الدخول الثاني تقدم ردل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج الثالث قول غفرانك بعد الخروج قول غفرانك بعد الخور وهذا هو الضابط الأخير من ضابط هذا الباب وهو ما يستحب والاستحباب كما نعلم أنه أحد الضوابط أحد الأحكام التكلفية الخمسة وهو ما طلب الشارع في عله لا على سبيل الحتم والإلزام خل بالك المكروه كان ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والالزام هذا ما طلبه الشارع في اله لا على سبيل الحتم والإلزام بحيث يترتب على فعله الثاني كان بحيث يترتب على ترقيم امتثالا ثواب ولا يلحق تاركه العقاب فاعل العقاب ذي بحيث يترتب على فعله امتثالا ثواب ولا يلحق تاركه العقاب وهذه وهذا الضابط اشتمل على ثلاثة أمور أولا البسملة والاستعاذة قبل الدخول أن يقول الرجل قبل أن يدخل بسم الله لأن ذلك يسطر عورته عن أعين الجن فهن علي قال سطر ما بين, عين ما بين الجن وعورة بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله والحديث رواه الترمذي وابن ماجه ويضم يضم الإنسان إلى البسملة يعني قبل أن يقول بسم الله الاستعارة، لحديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخرق قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث ذكور الجن والخبائث إناثهم، فهذا دليل واضح أن, أن ذلك قبل الدخول ولا يقوله إذا دخل. بديك قول قول قول البسمله والاستعارة قبل الدخول قبل الدخول بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث. المستحب الثاني قوله قول المصنف رحمه الله حفظه الله تقدم رجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى تكون لما خبث دائما نحن لسه بنقول الوقت في ازالة في الاستناد باليمين واليسار قلنا ان دائما اليسرى لما اليمنى للمقارم واليسرى للممتهن بخلاف اليمنى فتكون لكل نظيف ولأنه يستحب أن يقدم اليسرى عند دخول الخلاء ونحوه في مواضع الأذى تمييزا لأماكن الطهارة قال النووي لا يختص هذا الأدب بالبنيان على راجح فيقدم اليسرى في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في الصرافيه الله أكبر العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة قالوا هذا يقدم اليسرى وهو داخل دورة المياه، فإذا كان سيقضي دوارات قضاء إذا كان سيقضي حاجته في الخلاء، فكيف ما ما يقدم وما يؤخر؟ قالوا يعني مثلا الإنسان سيجلس في هذا المكان ليقضي فيه حاجته قبلها بخطوة يقدم اليسرى كأنه دخل. المرحاض كانه دخل المرحاض بارك الله فيكم يبقى تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وخلي بلك بقى اهدت طالق ااهدتطلع اهدت طالق من دوره المي هتطلع من دوره المي هتطلع من الميضة هتطلع من الميضة هتدخل المسج يبقى انت داخل على أماكن طاهرة كل شوية اماك مكان طهر أطهر من اللي قبله يبقى اذا برضو نفس الوضع ايه تقدم اليمنى في الايه في في في الدخول في اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج في الخروج من الاماكن ديت تقدم الايه اليمنى وكذلك في الخروج من المسجد وكذلك في الدخول المسجد دخول المسجد مكان مكرم ومكان مقدس ادخله باليمنى وفي الخروج اخرج باليسرى المك... المستحب الثالث قوله غفرانك أي بعدما يخرج من الخلاء يقول غفرانك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك وبهذا نكون قد وصلنا إلى الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة وهو باب قضاء الحاجة ونقف عند الباب الرابع وهو باب السواك وخصال الفطرة أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وجامعه وشارحه وتاليه وسامعه وأن يجعل لنا بكل كلمة وبكل حرف فيه خيرا يوم القيامة في كتبنا وفي موازيننا يوم أن نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم وإن كان هناك أي استفسار من الإخوة قبل أن أغادر بارك الله فيكم لأننا فاضلة الشيخ كمال شرف موجود معنا بد أن نستغل هذا الوجود هذه الليلة لا بد أن نستغل هذا الوجود هذه الليلة ولا نفوت علينا مش عليه ولا نفوت علينا الفرصة سماعه بارك الله فيه أولا أي أي أحد عنده أي استشكال أو أي استفسار في باب قضاء الحاجة إخواني بارك الله فيكم أي شيء في باب قضاء الحاجة أي شيء في باب قضاء الحاجة بارك الله فيكم بارك الله فيكم ونفع بكم أجمعين أنه ولي ذلك والقدر عليه طيب أطلب من الإخوة والاخوات أن يفصلوا التسجيل الآن وأن نترك الفرصة